Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul, A'udhu bireb n-naas, Malik n-naas, Ilahi n-naas, Min sharr al-waswas, al-khan-naas, Lazi yuswis fi صdurin n-naas, Min al-jinnati wal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 اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد